وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ابن الجوزي رحمه الله يقول بالله عليك انظر إلى من قضى حياته في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود يعني جماعة ركبين مركب وخلاص رأوا الشاطئ مفيش يعني أمتار ويصلوا إلى المرفأ وينزلوا ثم يصلون إلى دورهم وإلى أهلهم قبل أن يصل المركب هذا إلى الميناء إلى المرفأ إذا به يصطدم بصخرة عظيمة نطح مركبه الجرف فغرق في الوقت الذي يستعدون فيه للصعود من السفينة إلى المرفأ هل هناك عباد أو هناك أناس فعلا يصل حالهم إلى هذا؟ قضى حياته في التقوى والطاعة ثم لا يمكن من النجات في النهاية يعني يرى منزله ثم لا يصل نعم هناك من الناس من يفتتن في الوقت الأخير لذلك كان أهل التقوى يخافون سوء الخاتمة كانوا يخافون سوء الخاتمة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك طيب إحنا عندنا من القوانين الثابتة قول الله عز وجل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فهذا الذي أحسن العمل وقضى حياته فالتقو والطاعة كيف يفتتن أقول لك هناك أحاديث وقضى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحديث سهل بن سعد في الصحيحين وحديث أبي هريرة عند مسلم وحديث أنس رضي الله عند, عند البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد كلها تدل على هذا المعنى فإذا صلطت هذه الألفاظ بعضها على بعض ظهرت لك الصورة كاملة في حديث أنس رضي الله عنه وهذا يرويه البخاري عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس ويرويه مسلم عن ثابت البنان عن أنس ويرويه حميد الطويل عفوا حديث أنس انما رواه الإمام أحمد نعم ما رواه الشيخان ويرويه الإمام أحمد من حديث حميد الطويل عن أنس حديث أنس المتفق عليه هذا سأذكره بعد قليل ان شاء الله تعالى في حديث أنس الذي رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجبوا من عمل عامل حتى تنظروا الى ما ختم له به فان العبد لا يعمل العمل الذي ان مات عليه دخل الجنه فإذا به يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار يختم له بعمل أهل النار فيدخل النار وإن العبد لا يعمل العمل الذي إن عمله دخل به النار فيعمل العمل يعني في آخر حياته فيدخل به الجنة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 وشهد الصحابة له بالشجاعة فلما ذكر أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار فذهبوا إليه فوجدوه قد جزع من جراحة وألمت به فوضع السيف وضع ذباب سيفه بين يعني أو في صدره ثم اتكأ عليه فقتل نفسه فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما فعل الرجل قال إن العبد لا يعمل الزمن أو لا يعمل العمل من أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد زراع أو قال قيد شبن عمل يبعمل أهل النار فتقل النار والعكس صحيح ثم ختم صلى الله عليه وسلم كلامه بقوله إنما الأعمال بالخواتيم يبقى إذن حل المشكلة دي كلها في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس يبقى لما ابن الجوزي يقول انظر إلى من أنفق عمره في التقوى والطاعة لازم تحط لفظة ايه فيما يبدو للناس عشان ما يحصلش إشكال إن إزايب أقضى حياته في التقوى والطاعة وعادي يروح في داهية في الآخر يعني يدخل جهنم لا ظاهر فعله التقوى ظاهر فعله الطاعة زي مثلا اي حد يكون كل حياته عصيان في عصيان وبعدين يأفل الضولة في الفرقة وياخد الفرقة وياخد الممثلين وروحوا يعتامروا مثلا وما يرضاش يشتغل في رمضان احسن كده عيب ورمضان شهر فضيل والمفروض ان احنا نتعبد ومش عارف ايه والكلام ده ويروحوا كلهم يعتمروا يغتسلوا بمزمزم عشان خاطر يظبطوا امورهم وبعد العرض بعد رمضان مباشره نبتدي بقى عرض كوميدي مع النساء والرجال ومش عارف ايه ده او تبقى تبقى رقاصه ولا بتاع ولا الكلام دوت وتعمل لي موائد الرحمن اللي بيعملوها في رمضان ويتسابقوا في ان كل واحده إنها حتى تجيب أفخم المأكولات علشان قاطر يأكلوا الفقراء ومش عارفوا كلام العرب كانوا قديما لهم مثل يقولون فيه ليتها ما زنت ولا تصدقت يعني تأخذوا كسب فرجها عشان تعمل موائد الرحمن مثل. أو تعري جسدها عشان تأخذ موائد الرحمن لا ليتها ما زنت ولا تصدقت لا دا العمل ده حتى لو أنه أنفق على الفقراء وأكل ومش عارفين الكلام دا ثم عصى الله تبارك وتعالى لا هذا قضى أكثر عمره أو قضى شطرا من عمره في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير ليه حتى في موائد الرحمن ما كانتش يعني مثلا بتبذل لوجه الله فيما يظهر لنا ليه عايزت تبين أن أحسن واحدة بتعمل المأكلات وتصنف التصانيف ومش عارفه والكلام ده بلاش الناس دول عشان ممكن واحد يقول لي ده أكثر حياتهم في الرأس والطبل والزمر والكلام ده. خليه واحد عادي خالص لكن ده على طول بيبني مستشفيات وبنيه ويبني معاهد ومثلا بيتصدق على الفقراء والمساكين ومش عارفه الكلام ده حنفترض يعني أن هذا البني آدم اللي عمل ده كله عرضت له فتنة في الوقت الأخير وأنا يعني أعرف رجلا كنا نعده ابن تيمية العصر ورد على علماء عصره فيما تعلق بالتوحيد وغلبهم جميعا وكان شاعرا فحلا ومع ذلك في آخر حياته ألف كتابا نقض فيه الدين عروة عروة واستهزأ به وسمى الدين أغلالا أشوف بعد ما كنا بنعتبر ابن تيمية العصر من قوة قلمه وقوة حجته وكثرة الطلاع وما دخل مناظرة إلا كسبها وبعدين حصله انتكاسة فنقض كل هذا واتهم الدين بالأغلال واستهزأ به واستهزأ بالوحي ومات وهو على ذلك فيما يظهر لنا فيما يظهر لنا مات وهو على ذلك هذه فتنة عرضت له في الوقت الأخير واستمر سنين عددا أكثر من يمكن تلاتين سنة وهو مستمر على هذا الانحراف ثم مات منذ أكثر من خمس عشرة سنة فقط وسفيان الثوري كان يخاف من هذا لما دخلوا عليه وهو يموت قال له بعض أصحابه لما رآه يبكي قال يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك؟ تبكي ليه؟ تخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال والله لا لذنوب أهون علي من هذه إنما أخشى سوء الخاتبة وتلاقوا قوله تعالى وبدى لهم لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فحق لكل عامل أن يخاف على نفسه وأن لا يعتد كثيرا بعمله بل يجد في العمل ويجد في طلب القربة من الله عز وجل ويتهم نفسه بالتقصير فيدفعه ذلك إلى مزيد من تجويد العمل عطر الكلام